Bismilla, herra Afman, herra Fim, eli flä, my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 وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبن قل لهم تُرَابًا أن ترابا إن لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الْوَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ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 إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغه ليبلغه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم الغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرّا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 أنزل من السماء ماء فسالت فسالت أودية بقدرها فاحتمال السيل زبد الرّابيا ومن ما يقودون عليه في النار بتيّاق حيلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم، وقاموا الصلاة، وانفقوا، وانفقوا مما رزقناهم سرّون وعلى ويدرؤون. ويدرؤون بالحسن السيئة أولئك لهم عقبادار جنة عدن يدخلونها ومن صَلَحَ مِنْ آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا niin minä, niin minä, niin عَهْدَ اللَّهِ مِنْ niin minä,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 وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ ربه قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كذلك أرسلك في أمّة قد خلت قد خلت من قبلها أمّل تثلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن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 فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن يَشَاءُ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُونَ سَمِّوهُمْ أَمْ تُنَادُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَن بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَثَرُّهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعوا وإليه مأابه وكذلك أنزل له حكم العربية. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا وجعلنا لهم أزواج وذريه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 وإنا نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما, فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يروا أنا نأتي الأرض ننقصها مِنْ أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه